ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الطرور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارني الله واياكم وجميع المسلمين من النار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 أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت معشر المسلمين والمسلمات موضوع خطبتنا اليوم عزاء الامه أ م ة ل ل إ س ا ي في ة عالم ع ا ل من م ئ ا عزاء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في عالم من علمائها فاقول و بالله التوفيق أ ق و ل للذين يحبون العلم والعلماء و ا ل س ن ة و أ ه ل ه ا و ك ل م ة الحق و أ ص ح ا ب ه ا أ ع ظ م الله أ ج ر ك م و أ ل ه م ك م الصبر على فقيدكم الراحل الشيخ حمود بن عقلاء الشعيب رحمه, رحمه الله ان لله ما أ خ ذ ولله ما أ ع ط ى وكل شيء عنده إ ل ى أ ج ل مسمى فلتصبر ا ل أ م ة ولتحتسب إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اللهم أ ج ر ن ا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إ ن في الله عزاء من كل م ص ي ب ة وخلفا من كل فائت فبالله ف ت ق و ا و إ ي ا ه فرجوا ف إ ن م ا المحروم من حرم الثواب اللهم اغفر للشيخ حمود اللهم اغفر للشيخ حمود وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين آ م ي ن معشر المسلمين كان الشيخ رحمه الله من أ ك ا ب ر علماء ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة إ ن لم نقل كان أ ك ب ر ه م على ا ل إ ط ل ا ق لكنه كان من المغضوب عليهم من طرف الحكام هناك لذا, لذا ط ر الكثير لا يعرفونه ولا يسمعون به ولا يضره ذلك ف إ ن الله عز وجل يعلمه وفي الوقت الذي ا ح ت ا ج ت ا ل أ م ة إ ل ي ه و إ ل ى أ م ث ا ل ه من أ ه ل العلم ليقولوا ك ل م ة الحق ولا يخافون في الله ل و م ت لائم قام الشيخ رحمه الله واقتحم وسائل الاعلام إ ع ل م ن م ق ا ل ح وقال ا ك ل م ة الحق دون م ب ا ل ا ة ب ا ل ع ق و ب ة أ و ب ا ل ع ا ق ب و ا ل أ م ة تشهد له بذلك ف أ ص ب ر فتوى ع ل م ي ة م ؤ ص ل ة علمية、مؤصلة. أقول فأصبر فتوى علمية مؤصلة في ا ل ض ر ب ة التي نزلت على عاتق أ م ر ي ك ا ع ق و ب ة لها من الله فحلل ما جرى تحليلا علميا و أ ص ل ل ل ق ض ي ة ف ا ص ي ل ا شرعيا فلله ضره رحمه الله وبعد الفتوى ب أ س ا ب ي ع أ ر س ل هو وشيخان آ خ ر ا ن ر س ا ل ة إ ل ى أ م ي ر المؤمنين الملا محمد عمر حفظه الله وفي ن ص ر ه يشد ه يديه ويقول له ا على عرفت ويقول فلزم نفس الحق ولا تبالي ا المنافقين ق ن وفي ف الوقت أ ر س ل الشيخ رحمه الله هو و أ خ و ا ن معه أو هو وأخواه هو ر س ا ل ة أ خ ر ى إ ل ى علماء باكستان يحملهم فيها م س ؤ و ل ي ة ك ل م ة الحق و ا ل ت ب ا ت عليها والجهاد من أ ج ل ه ا نعم قام الشيخ رحمه الله عندما قعد آ خ ر و ن وتحرك عندما سكت آ خ ر و ن وتكلم أ ق و ل وتحرك عندما سكن آ خ ر و ن وتكلم عندما سكت آ خ ر و ن وقال ك ل م ة الحق وحب إ خ و ا ن ه عليها بعدما قال آ خ ر و ن ك ل م ة باطل ف م ر ة أ خ ر ى ن س أ ل الله العلي القدير أ ن يتغمد شيخنا وكل مشارفنا وكل شهداء المسلمين برحمته سبحانه وتعالى ويسكنهم فسيح جناته ويكتبهم في أ ع ل ى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ايها الاخوه المسلمون إ ن موت أ ن ث ا ل هؤلاء العلماء ذهاب للعلم وانتزاع له من ا ل أ م ة نعم أ ق و ل إ ن موت أ ن ث ا ل هؤلاء العلماء ذهاب للعلم وانتزاع له من ا ل أ م ة كما ثبت في الحديث الصحيح الذي يرويه ا ل إ م ا م البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فابتغوا بغير علم فضلوا واضلوا نعم هكذا قال نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبق ى عالما وفي حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ ي الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا نعم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولابد نتساءل أن ها هنا سؤال فما المراد بالعلماء الذين يتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا شك ان ل ل م م س ي العلماء الذين يتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء العاملون الربانيون المخلصون المجاهدون في سبيل الله القائلون ك ل م ة الحق بدليل سياق, الحديث بدليل سياق الحديث لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى إ ذ ا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ب ت و ا بغير علم ف ب ل و ا و أ ب ل و ا أ ق و ل ف إ ذ ا كانت الرؤوس ا ل ج ا ه ل ة تضل وتضل ف إ ذ ا كانت الرؤوس ا ل ج ا ه ل ة تضل الناس أ وتضل ا ل ن ا س وتضل ل ا أ م ة فمن العلماء من يقذف الناس في جهنم عياذا بالله ن م عيادا الشيخان بالله روى الشيخان وغيرهما من حديث ح ذ ي ف ة بن ل ي م ا ن رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في حديث طويل في بدايته قال كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر مخافه ان يدركني فاستمر ي س أ ل رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه إ ل ى أ ن قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر نعم فهل بعد فهل ل ذ قال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دعاه على أ ب و ا ب جهنم من اجابهم إ ل ي ه ا قذفوه فيها نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث ويحدث ا ل أ م ة عن شر آ خ ر الزمان فيقول دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا قذفوه فيها وفي ر و ا ي ة عند ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده نعم ف ت ن ة عمياء صماء ودعاه ضلاله على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م قذفوه فيها نعم معشر المسلمين إ ذ ا الحديث لا يتحدث عن ه ؤ ل العلماء ء ا يتحدث ن ا ع ل الذين تخلوا عن د الله تعالى وتخل... عن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وتخلوا عن ك ل م ة الحق وتخلوا عن الجهاد في سبيل الله بلسانهم و أ ق ل ا م ه م ومواقفهم ومنادئهم رسول الله لا يتحدث عن هؤلاء لكنه يتحدث عنهم في جانب آ خ ر دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا قذفوه فيها وتثيرا يتعود أعوذ الحديث إني ينفع ما كان يتعود من علم هؤلاء اللهم لا من علم من علم بك وكثيرا ما د ن الله سبحانه وتعالى هؤلاء العلماء الذين تخلوا عن مهمتهم يقول ربنا سبحانه وتعالى واتل عليهم نبا الذي آ ت ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو س ئ ن ا ل ر ق ع ن ا ه بها ولكنه أ خ ل د إ ل ى ا ل أ ر ض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث وكقول حملوا الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ا س ا ر ا بيس مثل القوم الذين كذبوا باياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين نعم معشر المسلمين لكن الحديث ل يتحدث و ك نبينا ن صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العلماء الربانيين المجاهدين المخلصين نعم إ ن ا ل أ م ة تبكي على هؤلاء إ ن ا ل أ م ة ت ت أ ل م على فراق هؤلاء إ ن ا ل أ م ة فقدت أ ن ا س ا لربما ل ن يعوضوا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام وروى ا ل إ م ا م بن عبد البر عليه ر ح م ة الله في كتابه العظيم جامع بيان العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات زيد بن ثابت كاتب الوحي وقارئ ا ل ق ر آ ن وعالم الانصار لما مات, هذا الصحابي الجليل لما مات هذا العالم الرباني وقدمه المسلمون إ ل ى قبره وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ح ا ض ر و ل ل أ م ة جمعا من سره أن ينظر كيف ذ ه ان ب ذهابه العلم فهكذا م سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه يعني اللي يبغي يعرف كيف يبتنفع وكيف العلم يذهب فلينظر إلى هذا فلينظر زيد رضي العلم العلم العلماء عنه عبد بن ابن هذا كما مات زيد بن ثابت رضي الله、عنه. وروا ابن عبد البر إلى إلى موت غد غد روى الحافظ بن عبد البر أ ي ض ا عن أ ب ي ا ل ض ر د ا ء رضي الله عنه قال ما لي ارى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون تعلموا قبل أ ن يرفع العلم ف إ ن رفع العلم ذهاب العلماء هذا الصحابي الجليل أبو يقول الله عنه ي وهو يتعجب ويستنكر على ا ل أ م ة ما لي ارى علماءكم يذهبون أ و يموتون وجهالكم لا يتعلمون تعلموا قبل أ ن يرفع العلم ف إ ن رفع العلم ذهاب العلماء نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ف إ ذ ا كان أ ب و الضرباء رضي الله عنه يقول هذا في, القرون الخيرة يقول هذا في زمن ا ل ص ح ا ب ة حيث العلم والعلماء فماذا عساه أ ن يقول لو كان في عصرنا الحاضر فماذا عسى أ ب و الضرباء أ ن يقول لو كان في عصرنا الحاضر وقد ذهب عالم من علماء ا ل أ م ة وعلم من أ ع ل ا م ه ا قلت لربما لن يعوض معشر المسلمين نعم إ ن رفع العلم ذهاب العلماء المواقف والمبادئ ا ل ذ ي نعم لم ل ترهبهم تهديدات ا أ د د ا ا ء و و ت ت ع ه نعم أ ص ح ا ب المبادئ والمواقف الذين لم ترهبهم تهديدات ا ل أ ع د ا ء وتوعداتهم ولم تغرهم أ م و ا ل الدنيا وشهواتها لم يخافوا ولم يغتروا ولم يسكتوا بل قالوا ك ل م ة الحق هؤلاء هم الذين تبكي عليهم ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة تبكي على موتهم وذهابهم وحق ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تبكي وتحزن على هؤلاء العلماء وضياع علم هؤلاء أ ق و ل وضياع علم هؤلاء العلماء معدن بخراب الدنيا ورفعه ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة أ ق و ل ضياع علم هؤلاء معدن بخراب الدنيا ورفعه ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة روى الشيطان وغيرهما من حديث أ ن س بن مالك ما رضي الله عنه خ ان د م وسلم رسول الله صلى الله عليه أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن من أ ش ر ا ت الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا هكذا رسول الله علاماته يحدثنا علامات وآشرات الساعة أشرات الساعة العلم الجهن رسول يرفع فيقول ويثبت عن إن من أن ويشرب الخمر ويظهر الزنا هذا من علامات ا ل س ا ع ة وعليه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة نقول إ ن ذهاب أ م ث ا ل هؤلاء العلماء ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة ومؤذن بقراب الدنيا ف ا ل ح ي ا ة بغير علم مثل هذا وبغير علماء من أ م ث ا ل هؤلاء لا تستحق الاستمرار ولا البقاء ا ل ح ي ا ة بغير علماء من أ م ث ا ل هؤلاء لا تستحق الاستمرار ولا تستحق البقاء ف ن س أ ل الله سبحانه وتعالى وعوضنا عن الشيخ ح م و د العقلى خيرا منه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرزق ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة علماء و أ ع ل ا ن مثل هذا الشيخ أ و أ ف ض ل من هذا الشيخ اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها يا رب العالمين اقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م اما بعد ع ش ر ل أ ح بعد ة إن ز ا ا ثراق الشيخ الشعيبي وغيره من العلماء ا ا ء ن من في وغيره ل و ه م ج ي فيهم وفي غيرهم قول نبينا ن إن عزاءنا قول وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أ و خذلهم إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة أ و كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة فهذا الحديث وغيره من ا ل أ ح ا د ي ث يهون علينا مصيبتنا ويخفف عنا حزننا و أ س ا ن ا على هذا العالم وعلى ه ذ الرباني ا ع ل ل م ا المجاهد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أ ح د ا فنبينا صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر وهو لا ينطق عن الهوى ب أ ب ي هو أ م ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أخبر أ ن الخير في هذه ا ل أ م ة سيبقى إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة و أ ن العلماء المجاهدين سيبقون في ا ل أ م ة إلى أن تقوم الساعة الى س ا ع ة إ ل أ ن يقتل آ خ ر ر أ س من رؤوس الكفر الدجال ا ل أ ع و ر عليه لعائل الله سبحانه وتعالى نعم نذرنا لوجدنا الكرام الإسلام أيها الأحبة تاريخ فلو نذرنا إلى التاريخ التحق بالرفيق ا ل أ ع ل ى كثير من العلماء وكثير من المجاهدين فهذا ا ل إ م ا م مالك وذاك ا ل إ م ا م الشافعي وذاك ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة واخر ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل عليه ر ح م ة الله إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل إ م ا م أ ح م د إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة ل أ ن أ ع ل م من غيره بالفقه والحديث ولكن ل م ب د أ ه وموقفه فكان في عصر ا ل إ م ا م أ ح م د من هو أ ع ل م من ا ل إ م ا م أ ح م د لكن لما جاءت ف ت ن ة خلق ا ل ق ر آ ن وزلزلت هذه الفتن ة ا ل أ م ة و ض ط ر ب الناس وترخص العلماء ل أ ن ف س ه م واخترعوا وراء ا ل ت ق ي والتقية في هذا الموضع وفي هذا الموقف لا تجوز لهم ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ورضي عنه وقف موقف الشجعان وقال ك ل م ة الحق و أ ب ى أ ن يقول ك ل م ة الباطل و أ ب ى أ ن يرخص لنفسه أ و يختبئ وراء ا ل ر خ ص ة فسجن رضي الله عنه وجلد رضي الله عنه وكان يقدم للجلاد أ و للجلادين مرات م ت ع د د ة ويجعل الجلاد يضرب يضربه حتى يغمى عليه مرات م ت ع د د ة وما صده ذلك عن موقفه بل قال ك ل م ة الحق إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة حتى نصره الله سبحانه وتعالى وفرج عليه وهكذا تاريخ أ م ت ن ا مملوء بالعلم ومملوء بالعلماء وسيبقى العلم والعلماء إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة مصداقا لقول ن ب ي ن ا صلى الله عليه وسلم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أ و خذلهم حتى تقوم ا ل س ا ع ة اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ك لنا وليا ونصيرا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تنصر المجاهدين اللهم اربط على قلوبهم وثبت أ ق د ا م ه م وسدد رميتهم وقو ي شوكتهم يا أ ر ح م الراحمين اللهم عليك بامريكا أ م ر ي ك ا ل ل ه عليك、بأمريكا. اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك باليهود أ ب ن ا ء ا ل ق ر د ة والخنازير اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين معشر الأحبة أ م ا عن التنصير الذي كنا نتحدث عنه سابقا وكنت قد وعدت ا ل إ خ و ه أ ن أ ت ح د ث عن م ك ا ف ح ة التنصير كيف نكافحه فهذه ا ل خ ط ب ة التي خطبتها اليوم فرضت وجودها ولم تترك لي ا ل ف ر ص ة للحديث عن م ك ا ف ح ة التنصير ف أ ق و ل على وجه ا ل إ ج ا ز م ك ا ف ح التنصير بالعلم الشرعي علينا أ ن نتعلم العلم الشرعي وعقيدتنا ل نتعلم ي ن أن ا ع وعلينا أ ن نتعلم خطط ا ل أ ع د ا ء كيف يكيدون لنا وعلينا أ ن نجتنب مؤسسات التنصير من مدارس إ ل ى مستشفيات و إ ل ى مجلات وجرائد وشاشات وما إ ل ى ذلك علينا وعلينا العلم أهل الباب في أن نجدنب هذا أن هذا هذا نقرأ كتب أهل العلم في هذا الباب كالكتاب الذي كتبه شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه عليه ر ح م ة الله والكتاب الذي كتبه ا ل تلميذه ابن القيم عليه ر ح م ة الله والكتب الكثيره والرسائل ا ل ك ث ي ر ة التي كتبها الشيخ أ ح م د د بدات فهي م ه م ة في هذا الموضوع ف ن ق ر أ ه ذ ه الكتب ونسمع إ ل ى أ ش ر ط ة أ ه ل العلم في هذا الباب وبهذا نكون قد كافحنا التنصير وواجهناه و ن س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضاه و أ خ ت في الله ت س أ ل ك م الدعاء ل أ م ه ا وتقول إ ن أ م ه ا في المستشفى في ح ا ل ة غ ي ب و ب ة منذ ث ل ا ث ة أ ي ا م ت س أ ل سؤالا وتطلب منكم الدعاء أ م السؤال ا تقول هل, تص... هل تقضي عنها الصلاه أ ي هل هذه البنت تصلي عن أ م ه ا ل أ ن ه ا في ح ا ل ة غ ي ب و ب ة ل م د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م نقول ل ل أ خ ت لا فان القلم اروفع عن امك في هاته الحاله فرب العالمين لا يكلفها ولا شيء عليها اما عن الدعاء والشفاء ف ن س أ ل الله تعالى ان يشفيها اللهم اشفها بشفائك و د ا و ه ا بدوائك وعافها ل م ع ا ف ت ك اللهم اشف م ر ض المسلمين اجمعين اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين اللهم ارحم ن و ت المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا ن س أ ل ك ان تنصر الاسلام والمسلمين و ن س أ ل ك ان تخذل الشرك والمشركين و ن س أ ل ك ان توفي ا ل م ق ملك البلاد إ ل ى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم اهد ي شبابنا واهد ي نساءنا واهد ي الرجال إ ل ى ما فيه الحق يا أ ر ح م الراحمين يا رب ربك رب المرسلين وصحبه سبحان العالمين اللهم تسليما العزة عما、يسكون. وسلام على المرسلين والحمد وصل على وآله وسلم على لله محمد يسكون رب العالمين